امل مالو مجنا شعال مالو مالل امر مالو مجنا شعال مالو ملل امر ربي على العز يا ربي يعمل كده فيا <تصفيق> ونشوف ان اهله وسؤال على اهله بالالف والميه لا تنقول آه امسك على الاه اه اه اه وجريت غينا على بالو ملل ما امرملو صبري في جميل بس من عاني ومدام كتمنا الهوى يا كتر مننا عاني عايز اقول لك بحبك بس من عاني <تصفيق> يا هل ترى يا جميل لو قلت لتقبل والتي سوء الدلال وتسبنا بالنعال حبابي نزلنا احنا بينا ما بينا يمكن نزورنا يمكن نزورنا نطلب ونتمنى طلب ولا قوم يشوفونا ولا قوم ماله ولا قوم يشوفونا ما ما ما جناش على بالو مل ما الأمال مالو.